أعوذ بالله من بسم الله ولو أننا نزلنا بلاجیسروی ولؤ ازل الموتى وحشرنا کل كل وح قبلا کل كانوا میو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 کتابمربی من کبل فَلَا لو مِنَ مری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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم ألا تأكلوا مما ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اطْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كانوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ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 118. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 119. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 110. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا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 لہم داروسلام دار بھم و ہلیم بھم کانویا ملو ویو مش روہم جمع مِنَ جیستم وَقَالَ وکال اُلیم م بابل الذي أجلت لنا قال النار مثواكم کم فيها دین ما شاء الله عرب ربك حكيم عليم وکال کنولی بال می نبم بھنو يا یا مشرل جن ٹی کم روک نل کم اٹی کمکا اُمد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 كمامَا أَنْ شَأكُم مِن ذُدلَةِ قَوْمٍ آآ آخررين إِمَا تُعدُونَلَآاتِ وَمَا أَتُم بِمُجِزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا للہ ممن زر امین اللہ نام شم فکالو ہا دم ہیم وح دور کا نا کا نلی شور کام پلاسلو وما کا نلی فہو سلو ایلا ل أَمَا يَحكُمُون وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لكَثيرم مِنَ المُشْرِكينَ قَدْ لَ أَلادِهِم شُرَركَاءُهُمْ لرْدُهُم وَلِيَللبِسُ عَلَيْهِمْ دينِينَهُم.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 وَأَنعَامٌُ حُرِّمَتْ ظُهُورهَا وَأَنعَامُ ل يَذكُرونَ اسممَ الللهِ عَلَيهَ فتِرَ أَن عَلَيْه سَيَجزهِمْ بِمَا كانَوا يَفْتَرون و کا ست منال فِيهِ تہوی شو رک سیم حَكِيمٌ منالیم پدی نتلو سفرتی کدو ملو مدد وہول ایش ج مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْر مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلُهُ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْر مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّ حسلسبل مسریفین و می نل نامت فرش کلومی رج کماحو تبھی اُسکو ادو مین أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل حرم وزن اُل ادنی ہر امیل ائین تل اُل بعلم بل تم ومن, ومن البقر نئی قل ومل بکریس درئی نی ہر امل ائین عليه ارحام سی لا يهدي القوم الظالمين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 مَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 أَهُوَّذينَ كَذذَّبُ بِآياتِنََا وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوىَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتنَ وََّذينَ لاَا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِم مِعْدِنُون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 129. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 120. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط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 11. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 12. أن تقولوا إنما أنزل فتين من قبلنا وان كنا عند دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم فَقَد جَأَكُم بَيينَةُم مِ الرَبِّكُم وَهُدَو وَ رَحْمَ فَمَنْ أَظلَمُ مِمن كَذذَّبَ بِآياتاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنهَا سَنَجزِ الَّ نَا يَصِْفُونَ عَن آياتِنثُ الغَذَابِ بِمَا كانَوا يَصِْفون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 قُلْ أَنَا لَسْتُ بِالْعَلَّامِ وَلَا بِالطَّائِرِ وَلَا بِالرَّبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تُنْذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى ثُمَّ